ما لكم من دونه مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يَدْبُرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ هُنَالِكَ فَسَنُفَصِّلُ لَكُمُ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 وَجَعَلنا لَهُمُ السَّمْعَ وَالابصارَ وَالافئِدَةَ قَليلا ما تَشْكُرون وَقَالوا أَئِذَا ضَلَلنا فِي الأَرْضِ أَنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَل هم بِلِقَاءِ رَبِّهِم كَافِرون وإِن يَتَوَفَّنَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِم مِّن ذِكْرِ رَبِّهِم رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَدِّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 فَتَجَنَّبَ جَنُوبَهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْنُو نَفْسٌ عَنْ أَخِيهَا قُرَّةَ عَيْنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ كان مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة وأوانز لهم بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فموه النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقل لهم وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُ عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدنى مِنَ الْعَذَابِ الأكبر لَعَنَهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِّن ذُكْرِ بَهَايَةِ رَبِّهِ ثُمَّ أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريك من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئنا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 إن في ذلك لآيات أَفَلَا فلا يسمعون أو لم يرو أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج بزرع فنخرج بزرع تأكل منه أنعام وفوس أ يبصرون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 خير المعذوب عليه وللظالمين آمين <تصفيق> هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا ذكرا خلقنا الإنسان من نطفة أم شجر نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا إن أديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا لكافرين سلاسل وأغلاه وسعيرا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 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما عسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عموسا خمطريرا ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا واتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها ودللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة أكوان كانت قواريرا قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان بزاجها زنجبيلا عيلا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم غلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فطة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء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 وما اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Allahu Akbar Allah, Allah.